اتقوا الذي خلقكم والجبال التي أولد قالوا إنما أنتم من المسح ريب وما أن اَإِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ أَفَتَسْقِطُ عَلَيْنَا سَفَنًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ربي أعلم بما تعملون أكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكيدا تَهُمْ مُؤْمِنِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَتَذَكِّرُ الرُّسُلَ الْأَمِينُ عَن قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ لِلسَانِ الْعَرَبِيِّ مُبِينٌ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 لا يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذاب لا يستعجلون أفرأيت إن دناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون